ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما اللَّهُ الله على رسوله منهم فما عَلَيْهِ عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفا الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول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 لئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون